الذين كذبوا شعيبا كانوا قوم غاشين فدعا لهم وقال يا قوم لقد أضلتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أساء على قوم كفارين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أنهم وَمَرَدَّدْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَافَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا السَّاءُ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَأَخَذْنَاهُمْ بَوْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كانوا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ رَائِدُونَ أَوَرَمِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا حَوْمًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَنِي نُكَذِّبُ مَكْرَ الله فلا يأمن مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَحْدِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَآءْ وَأَصَبْنَٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ صَلَٰحٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ قُلْ لَّوْ كَانَ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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جدتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جدت بآية فأتي بها كنت من الصادقين فألقى عصار فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملك من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم مِنْ أن فَمَا من أرضكم فما لا قالوا اودوا واخوه وارسل في المدائن حاشرين يدوك لكل ساحر عليم ودا السحره في فرعون قالو ان لنا لا اضر ان كنا نحن المريدين قال نعم و انكم الذين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألت عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألتي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارو.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 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرع علينا صبرا وتغفنا مسلمين وطال الملب من قوم فرعون لا تذرم موسى وطلبه ليفسدوا في الارض ويدره والنتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان ذا فقوم قاهرون قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُئِنَّا مِنْ قَبْرٍ أَنْتَ قِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا مِتْنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُحْدِثَ لَكُمُ في الْأَرْضَ وَكُم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنظُرَ كَيْفَ تعملون. ولقد أخذنا آلَ فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلكم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن فكْثَرَهُم لا يَعُون وَقالم مَهُم تَأَِّادِهِ مِن آيَةٍ للتَسحَرَناَا بِنَا فَمَ نَحنُ نَكَذِ مِنين فَأَسَلنَا عَلَيدِ وَبُّوفانَ وَالْجَرَادَ وَْكَُّ لَ وَالضَّفَادِعَ وَدَّمَ آياتٍ مُ فَ الصَّلَات فَسْتَكْبَوُ فَسْتَكْبَووا وَوكَانهُ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 إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبَعُهُمْ مَا هُمْ فِيهِ وَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَغِيثُكُمْ إِلَهٌ وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ بَضَّنَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وقال موسى لأخيه هارو فِي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لديقاتنا وكلمه ربه قال رب أدني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 وتدنا له في الالواح من كل شيء ما وعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه وامر قومك يتقوا باحسنها تريكم داهم الفاسقين أص عن آيات الذين ييتكَبّونَ في الأرض بِ وَلِحَبِّ وَإي يغكُ آيِله منِنوا بِهَا وَإ لا يُؤمنِنوا بِهَا وَإ يَوْ سَب مشتْدِ لا يتخذُوضُ سَبلَ وَإ يغَو سَبلا الغَيّ التخذُوه سَبلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وَكَانُوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجدا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه رضبان أسفا قال بأس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر قَالَ يَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتَّ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ راحمين.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 الذين يتبعون الرسول النبي الأنبي الذي يددونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف, بالمعروف ويمهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم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 لا اله الا هو حي وميت فامنوا بالله و رسوله النبي لكم بالذي يؤمن بالله وكلماته واتذروه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يذنون بالحد و به وَقَضَيْنَا قَوْمَ نُوحٍ نَحْنُهُمْ فَنَتِي عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْعَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى الْقَوْمُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ تيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد فَبدَدَّ الذيينَ ظَلَوا مِن أُمْ قَلاًا وَيغَّ تيلَ لَهم فَأسَلنا عَلَهم رجزَ فَأسَلْناَا عَلَهم رِجزَ مِنَ السَّداءِ بِماَا كانَوا يغُمُون وَسلم عن القة التي كانت حاضرَ البحِْ إذيععدونونَ في السة إذتيهم فيَهمم يَوم سَبتِهمم ش الرعم يَومم لا يس لا تَتهمم كَذللكَ نَبلُهمم بما كانَوا يَسقُون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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاك الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خلوا ما, خلو ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعبدون والذين كذبوا بآياتنا سنستدردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَشَّى حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَنَطَفَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَتْ وَالَّذِي هَامِلَتْ رَبَّهَا قَالَ إِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا دَعَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتاهما.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 ان اللغيه تدعون من دون الله عبادا امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الم ارسلون يمشون بها ام لهم ايد يطشون بها أَمْ لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وَهُوَ يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَدْعُونَهُمْ فِي الْغَيْثِ ثُمَّ لَا يُصِرُّونَ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جُثِيَتْ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقومه يؤمنون وإذا قلئ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون ولك ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالهدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عِندَ رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسددون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 وَيُرِيدُ اللَّهُ إحدى أنها لكم أَن يُبْدِلَ الطَّائِفَةَ أَمْنًا وَأَن يُغْرِيَ إِذَا الشَّوْفَةُ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُطْعِمَ ذَوِي الْقُرْبَى الْكَافِرِينَ يُحِقَّ الْحَقَّ بِظِلِّ الْبَاطِلِ وَلَا كَرِيمًا مُجْرِمُ إِذْ تَسْتَوِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ كُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا.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 وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْ وَلَنْ تُؤْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُمِّنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 واعلموا ان الله شديد العقاب والكل اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يغتصفكم الناس اواكم وانيدكم بنصره فاواكم وانيدكم بنصره ورزقتم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان اموانكم واولادكم فتنتهم وان الله عنده ادب الناظرين يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويعظم لكم والله جود الفضل العظيم واذا يمكر بك الذين كفروا أَوْ او يغدروك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِبْتِنَى بِعَذَاب